تسهيل الطرقات في نظم الورقات للإمام شرف الدين يحيى العمري طي الشافعي رحمه الله تعالى. قال الفقير الشارف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط الحمد لله الذي قد أظهر علم الأكون للورى وأشهر على لسان الشافعي وهونا فهو الذي له ابتداء دونا وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا وخير كتبه الصغار ما سمي بالوارقات للإمام الحارم وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه فلم أجد مما سئلت وقد شرعت فيه مستهدا من ربنا التوفيق الصواب والنفع في الدارين بالكتاب باب أصول الفقه هكا أصول الفقه لفظا لا قبا للفن من جزئين قد كذا الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزآن مفرداني فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني والفقه علم كل حكم شرعي جاء هذا دون حكم قطعي والحكم واجبا ومنذوب وما أبيح والمكروه مع ما حر ما, ما عصر مطلقا والفاسد من قاعد هذان او من عابدي فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب وليس في المباح من بعلا وتركا بل ولا عقابي وضابط المكروه عجبا ما ندب كذلك الحرام عكس ما يجب وضابط التصحيح ما تعلق به نفود واعتداد مضلق والفاسد الذي به لم تعتدد ولن يكن بنافذ إذا وقد والعلم لفظ للأموم لم يخص للفقه مفهو من بلسقه أقص، وعلمنا معرفة المعلوم إلَّا بقتل وصفه المحتوم، والجهل قلت تصور الشيء على خلاف وصفه. فيه الذي به علا وقيل حد الجهل فقد العلم بسيط لو مركبا قد سمي بسيطه في كل ما تحت الثرى تركيبه في كل ما تصورا والعلم إما بالطرار يحفر أو باكتساب حاصل فالأول كالمسلم تفاد في الحوات الخنثي بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبطار ثم السال ما كان موقفا على الاستدلال وحد الاستدلال كل ما يجت لبلا نادل لن مرشد لما طلب والظن تجوز مرئ مُرَيِّن مُرجّحاً لأحد الأمرين فالراجح المذكور بن يُسمى والطارف المرجوح يُسمى وهماً والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث والأمران أما أصول الفقه معنا بالنظر للفن في تعريفه فالمعتب في ذاك طرق الفقه أعلى المجمله كالأمر أو كالنهيل المفصلة وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول أبواب أصول الفقه أبوابها عشرون بابا تسأروه وفي الكتاب كلها ستردو وتلك أقسام الكلام ثم أمر ونهي ثم لفظ عن ما أو خص أو مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول ومطلق الأفعال ثم ما نسخ حكما سواهما به قد انتسخ كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع كذا القياس مطلقا لعلم بالأصل والترتيب للأدلة والوصف في مفت ومستفت موهد وهكذا أحكام كل مجتهد باب أقسام الكلام أقل ما منه الكلام رتب كابو اسمان أو اسم وفعل كوكب وكذاك من فعل وحرف موجود وجاء من اسم وحرف في النداء وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار ثم الكلام ثاني قد قسم إلى تمن لعرض وقسم وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعملا من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في إلا حين قدما أقسام غافلة تشربن واللاغوي الوضعي والأرفي ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي والمراد في سؤال القرية كما أسى في الذكر دون مرية وكالزياد الكاف فيك مثله والغائط المنقول عن محله رابعها كقوله تعالى يريد أن يوقض يعني لا باب الأمر وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بطيغة فعل فالوجوب حققا حيث القرينة انتفت وأطنقا لا مع دليل بل لا شمعا على إباحة في الفعل أو ندف فلا بل صرفه عن بحثما بحمله على المراد منهما ولم يفد ثورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرارا والأمر بالفعل المهم الملحة أمر به وبالذي به يتم كالأمر بالصور أمر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض وحيف ما إن جاء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب باب النهي تعريفه استدعاء توك قد وجب بالقول ممن كان دون موطل وأمرنا بالشيء له مانع من ضده والعك أيضا واقع وطيغة الأمر التي مضت والقصد منها أن يباح ما وجد كما أتت والقصد منها التسوية كذلك تهديد وتكوين هي فصل في من يتناوله خطاب التكليف والمؤمنون في خطاب الله قد داخلوا إلا الصبي والساهي وذو الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب داخلوا في تائر الكروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوع وذلك الإسلام تقحيحها بدونه ممنوع باب العام وحده لفه يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى من قولهم عممتهم بما معي ولسنحصر ألفاغه في أربعي الجمع والفرد المعرفان بالله كالكافر والإنسان وكل مبهم من الأسماء من ذا كمال الشرط من جزائي ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما ولفظ أين وهو للمكان كذامة الموضوع للزمان ولفظ لا في الناكرات ثم ما في لفظ من أتى بها ها المستفهما ثم العموم ابطل الداواه في الفعل بل وما جرى مجراه باب الخاف والقص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عمم حصن جرى والقصد بالتفصيل حيث ما حصل تمييز بعض جملة فيها دفن وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل فالشرط والتقريد بالوصف اتصل كذاك الاستثناء وغيرها انفصل وحد الاستثناء ما به قرج من الكلام بعض ما فيه اندرج وشرطه ألا يرى منفاصلا ولم يكن مستورقا لما قالا والموضوع نطق مع إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه وجاز أي يقدم المستثنى لنا والشرط ايضا لظهور المعنا ويحمل المغلاق مهما وجد على الذي بال منه قجدا فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان فيحمل المطلق في التحرير على الذي قجيد في التكفير ثم الكتاب بكتاب خصصوا وتنة بتنة تخصصوا وخصصوا بالسنة الكتابا وعكسه التعمل يكون صوابا والذكر بالإجماع مخصوص كما قد بالقياس كل منهما باب المجمل والمبين ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل وضابط البيان إخراجه من حالة الإش. إلى التجلي والتضاح الحالي كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء والنص عرفا لفظ وارد لم يحتمي إلا لمعنى واحد كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم والله الذي يفيد ما سمع الناس والمعنى الذي لم يضع كالأسد اسم واحد الثباع وقد يرى للراجعون والظاهر الملكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولا وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل باب الأفعال أفعال طاها طاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله. وحيث لم يقم دليلها وجر وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقه وأما ما لم يكن بقربتي يسمى فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لما يباح وإن أقوى قول غيره جعل كقوله كذا كفعل قد فعل وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع باب النس. النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتاه له لكان ذاك ثابتا كما هو إذا ترافق عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني وجاز لسخ الرسم دون الحكم كذاك لسخ الحكم دون الرسم ونسق كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف او اشد مما قد بطل ثم الكتاب بالكتاب ينسق كسنة بسنة ستنسق ولم يجز ان ينسق الكتاب بسنة بل ذو الضواب وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينسخ واختار قوم النسخ ما سواترا بغيره وعكسه حكما يرى باب في بيان ما يفعل في التعارض بين الادله والترجيح تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أرباعة أقسام إما أموم أو قصوص فيهما أو كل نطق فيه وصف منهما أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر فالجمع بين ما تعاواهُنا في الأ واجب وجب إن أمكنا وحيث لا إن كان ما لم يكن تاريخ كل يعرف فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناتخ لما تقدم، وخصص في الثالث المعلوم بذي القصوص لفظ العموم وفي الأخير شق كل نطق من كل شق حكم ذاك كن نطق فخصص عروما كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفهما باب الإجماع هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكري على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث واحتج بالاجماع من ذي الأمة لا غيرها قصص بالاسم وكل إجماع فحجّة على من بعده في كل عصر قبلا ثم قراض عصره لم يش. أي في انعقاده وقيل مشترط ولم يجد لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس ينعوا وليعتبر عليه قول من ولد وطار مثلهم فقيه المجتهد ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأبناء وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو ولا يحتج به وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد باب بيان الأخبار وحكمها والغابر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل تواترا للعلم قد أفاد وما عدا هذا اعتبر آحادا فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عذاه وهكذا إلى الذي عنه خبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر وكل جمع شرطه أن يسمعوا والكذب منهم بالتواطين النعو فانيهما الآحاد يوجب العمل للعلم لكن عنده الظن حصل لمرسل ومسند قد خوسماء وسوف يأتي ذكر كل مرسل منهما فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند للاحتجاج صالح للمرسل لكن مراتين الصحابي تقبل كذا سعيد بن المسيب قبلا في الاحتجاج ما رواه مرسلا وألحقوا بالمسند ذلم عن في حكمه الذي له تبينا وقال من عليه شيخه قرى حدافني كما تقول أكبرا ولم يقل في عشفه حدافني لكن يقول راويا أخبرني وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازا باب القياس. أما القياس فهو رد الفروع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم والاعتبار ثلاثة في الرسم لعلة أضيفه أو, أو دلاله أو شبههم ثم يعتبر أحواله. أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقل صدره للوالدين ممتنع كقول اف وهو وللاذى منع والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل فيس تَدَلَّبَ النَّظِيرُ الْمَعْتَبَرُ شَغَّاً عَلَى نَظِيرِهِ فَيُعْتَبَ بِقَوْلِنَا مَا لَهُ وبي تلزم زكاته كبالغ أيل النمو والثالث القرع الذي ترزب ما بين أصلين اعتبارا مجدا فيلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لك بالحر في الأوصاف والشرط في القياس كون الفوع مناسبا لأصله في الجمع بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأيهما وشرط كل علة أن تطرد في كل علة أن تطرد لم ينتقض لفظا ولا معنا فلا في ذات انتقاض مسجلا والحكم من شروطه أن يتبع علاته نفيا وإثباثا معا فهي التي له حقيقا تجلب وَالَّذِي لَهَا كَذَاكَ يُجْلَبُ فَصْلٌ بِالحَضْرِ وَالإِبَاحَةِ لا حكم قبل بعثة الرسول بل هذه بمقتضى الدليل والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرع بل ما أحل الشر حللناه وما نهانا عنه حرمناه وحيث لم نجد دليل شرعا تمسكنا بحكم الأصل مستصحبين الأصل لا سواه وقال قوم ضد ما قلناه أي أصلها التحليل إلا ما ورد تحليمها في شرعنا فلا يرد وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه ما يضر ينهو وحد للإصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد باب تغفيب الأدلة وقدموا من الأدلة الجلي على القفي باعتبار العمل وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم إلا مع الخصوص والعموم فليؤس التخصيص للتقديم والنطق قدم عن قياس إن وقدموا جليه على الخفي وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تويير لاستصحابي فالنطق حجة إذا وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا باب في المفتر والمستفتي والتقليد والشرق في المفتجتهاد وهو أن يعرف من آه الكتاب والسؤول والفقه في تروعه الشوارد وكل ما له من القواعد معما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف النثبة والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب قد ربه ضبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواتي وموضع الإجماع والخلاف في علم هذا القدر فيه كافي ومن شروط السائل المستف. ألا يكون عالما كالمستي فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا صر تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل وقيل بل قبولنا ما قاله مع جهلنا من أين ذاك قالا ففي قبول قول طه المص بالحكم تقليد له بلا قفا وقيل لا لأن قد قاله جميعه بالوحي قد أساله باب الاجتهاد وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد ولينقسم إلى صواب وخطأ وقيل في فروة يمنع الخطأ وفي أصول الدين ذا الوجه تنع إن فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى حيث كفرا والزاعمون أنهم لم يبعتوا أو لا يرون ربهم بالعين كذا المجوس في ادعى الأصلين ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين وجعل نصفه من أخف طاق لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهادي وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العز درون محكمة في عام طائن ثم ضائن ثم فأساني ربيع شهر وضع المستقيم وفاء، فالحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وأولي وصحبه وحده وكل مؤمن به.